ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهي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 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَفْأَبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَا ذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهم وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير